ياللي شغلت القلب الخالي ت ع ا ل تعالي ت ع ا ي ك والله ما كان على بالي تعالي تعالي Allah Maker Allah Baalie, Ta-A-Li-Ta-A-Li-Ta-A-Li ت ف ا خدك ياما علي فتحت ع ن ي وخيال ا د ك ياما ناديت ولا ر ب ت عليا ر ح م ي ن ي ورق الحالي تعالي تعالي هجرك ي والله ما كان على بالي تعالي تعالي, تعالي 「はじめまして」「はじめまして」「はじめまして」 قبل ما ح ب ك شفت كتير وعشقت كتير لكن حبك خلى القلب يعيشله ادير واستنيت ايام وليالي تعالي تعالي هجرك ي والله ما كان على بالي 「はじめてはじめてはじめて」